فإذا بلغنا أجلهنّ فأمسكوهنّ بمعروف، فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقهنّ بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله.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 والله إِسْنَمْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنِّي رُتَبَتُمْ إِنِّي رُتَبَتُمْ فَعَدْدَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّهِ لَمْ يَعْبُدُ وَأُولَاءَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيْ يَضْعَنَ حَمْلَهُمْ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 عليهُم على تضارُهُن لتطيقوا عليهم وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهم فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم 119. لكم فآتوهن أجورهم وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فستغضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته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 من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعدبناها عذابا كرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا عذل الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراء رسل لي يتلوا عليكم آيات الله يتلوا عليكم آيات الله مبينات اللي خرج الذين آمنوا